Ishal alroo Ishal alroo كي الملحا مو بس دمع في الطا نبكي لك دموم نبكي لك دموم تدرى السجن ابلى شخص فناه يهتف للظلمه والنور للظلمه والنور يا القلب المحب كلش كثور يحميل مولاي هالجور كل من يحب اسمك يا موسى ويل دمك قدمنا لنحور جلب محتار دمع من نار يبني لقمار ахлам нох ва лас ан-нур شف دمع عيني يا ظلمة سنيني دم ودمع نار دم ودمع نار الكاظ محجي إليك أدر انهدم حيليك من ونت الدار من ونت الدار ما بينقض بالك وتحاج سجانك تحشي لبلصار أم تعرفي الباري عترة المختاري حامل الفقار حامل الفقار يدمع بالعين يجري نهرين أسألك وين شوفوا لي يصير باشرت حيير ماكو تفسير أسألوه أسألوه جوادين باب الخنق جدي وقادم في دك شنقيد لدين شنقيد لدين واللي شوفه رجله ما يعرف اقابلك ديان يوم الاحسان بقرب شوف الشطان مرحاب في سو بعدين تدري قل حمول تقرع طبول بعد شذقول يوم الاحسان ضحل فان المنتج والموزع الوحي لهذا العمل مؤسسة أو عمادة الإسلامية بإدارة أياد الملع المنتج والموزع الوحي لهذا العمل اي راح رحت شكت مولاي مت عجل محتار, محتار مولاي محتار مولاي قلب الشهق شهقات ما يحمل فرقاي بالرايح وجاي والله يحو جاي تعال نصولك كم دحت جبل سنان يا ريتك وياي يا الكاظم احكي والله انهدم حالي شو ضل دنياي يا قلبي حزنان فاجدنسان سجن سجان بأن الأجناب ما قطى الله ولك الأبذار اسأل هذا كان على الاخراج والهندسة الصوتيه علي الماجدي الكلمات للشعر الحسيني سيد احمد الموسى هذا الروح, اسهد الروح.